الذين ينتظرون ما يحصل لكم من خير أو شر، فإن كان لكم نصر من الله وغنمتم قالوا لكم ألم نكن معكم ما شهتم لينالوا من الغنيمة، وإن كان الكافرين حظم قالوا لهم ألم نتولى شؤونكم؟ ونحطكم إحاطة العناية والنصرة ونحمكم من المؤمنين باعانتكم وتخذيرهم فالله يحكم بينكم جميعا يوم القيامة فيجاز المؤمنين بدخول الجنة ويجاز المنافقين بدخول الدرك الأسفل من النار ولا يجعل الله بفضله للكافرين حجه على المؤمنين يوم القيامه بل سيجعل العاقبه للمؤمنين وهكذا حال اهل النفاق في المطمع يكثرون وفي الفزع يهربون ويقلون ويريدون أن ينتفعوا من كل جانب من الجوانب وتامل قول الله تعالى الذين يتربصون بكم فدائما المنافقون يتربصون بالمؤمنين الدوائر فان كان لكم فتح من الله اللهم افتح لنا يا رب اللهم فتحك ونصرك لعبادك المؤمنين الفتح من عند الله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحبذ عليكم نعكم من المؤمنين تأمل فالله يحكم بينكم يوم القيامة في كل اختلاف بين الناس الله يحكم فاحذر أن تكون مع الباطل فيكون الحكم عليك وكن مع الحق دائما أبدا لأجل أن يكون الحكم لك ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا المؤمن لما يوالي طاعة الله ينال من الله النصر وإذا خالف يخذل قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا تسالا يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا ان المنافقين يخادعون الله باظهار الاسلام واظمار الكفر وهو خادعهم لانه عصم دماءهم مع علمه بكفرهم وأعد لهم أشد العقوب في الآخرة وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا كارهين لها ولا يذكرون الله إلا قليلا إذا رأوا المؤمنين تأمل اخي الكريم وهو خادعهم وتأمل الله يستهزئ بهم ولذا هذا الذي يقيم على المعصية ويدبن عليها نسي أن الله سبحانه وتعالى أمده بالمعصية لأجل أن يحاسبه ويأخذه أخذا شديدا. وتأمل قول الله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كساء. معنى هذا الشيء أن الإنسان لو قام إلى الصلاة قياما حقيقيا وخشع في الصلاة فسوف يخشع خارج الصلاة وتتحول أعماله إلى أعمال صالحة. ثم قال ولا يذكرون الله إلا قليلا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا ولذلك فإن ذكر الله منجات فعلى الإنسان أن يكثر من ذكر الله لأجل أن ينجو قال تعالى عنهم مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا هؤلاء المنافقون مترددون في حيرة فلا هم مع المؤمنين ظاهرا وباطلا ولا مع الكافرين بل ظاهرهم مع المؤمنين وباطنهم مع الكافرين ومن يضلل الله فلن تجد له أيها الرسول طريقا لهدايته من الضلال ولذلك ينبغي على الإنسان أن يكون على الهدي والسنة حتى ينال الولايه من الله تعالى لان الساده ضل عن الطريق فلن نجد سبيلا للنجاه يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا يا ايها الذين امنوا بالله واتبعوا رسوله لا تتخذوا الكافرين بالله أصفياء توالونهم من دون المؤمنين أتريدون بفعلكم هذا أن تجعلوا لله عليكم حج بينا دالة على استحقاقكم العقاب اذا موالاة الكفار من أخطر ما يكون وموالاة الكفار تخالف موالاة المؤمنين فعلى الانسان أن يوالي المؤمنين وأن يتبرأ من الكافرين ومن عملهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إن المنافقين سيجعلهم الله في المكان الأسفل من النار يوم القيامة ولن تجد لهم نصيرا يدفع عنهم العذاب وذلك سوء أعمالهم نالوا هذا المكان الأسفل فعلى الإنسان أن يعلو بطاعة الله لا أن يتردى في المعصية إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظيما إلا الذين رجعوا إلى الله بالتوبة من نفاقهم وأصلح باطنهم وتمسكوا بعهد الله وأخلصوا عملهم لله بلا رياء فاولئك المتصفون بهذه الصفات مع المؤمنين في الدنيا والآخرة وسوف يعطي الله المؤمنين ثوابا جزيلا تأمل أخي الكريم تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله هكذا أنت مع ذنوبك اكتب إلى الله ومع التوبة اصلح القلب والعمل الظاهر والباطن واعتصم بالله تعالى وأخلص دينك لله اعمل لله وحده في هذه الحالة تكون في زمرة المؤمنين وربنا جل جلاله يعطي العطاء الأوفر قال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما لا حاجة لله في تعذيبكم إن شكرتم له وآمنتم به فهو تعالى البر الرحيم وإنما يعذبكم بذنوبكم فإن أصلحتم العمل وشكرتموه على نعمه وآمنتم به ظاهرا وباطنا فلا يعذبكم وكان الله شاكرا لمن اعترف بنعمه فيجزل لهم الثواب عليها عليما بإيمان خلقه وسيجازي كلا بعمله سبحانه وتعالى من فوائد الآيات بيان صفات المنافقين ومنها حرصهم على حظ أنفسهم سواء كان مع المؤمنين أو مع الكافرين أعظم صفات المنافقين تذبذبهم وحيرتهم واضطرابهم فلا هم مع المؤمنين حقا ولا مع الكافرين النهي الشديد عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين أعظم ما يتغي به المرء عذاب الله تعالى في الآخرة هو الإيمان والعمل الصالح اللهم اجعلنا من أهل الإيمان والعمل الصالح هذا وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته